بسم الله الرحمن الرحیم حمیم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر شفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا شد منهم بطش ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيزين العلم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعم ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكرون نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لموقعون وَقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عَبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ أم أَمْ إِتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ بالبنين وإذا وَإِذَا أحدهم أَحَدُهُمْ بِمَا بَرَبَ لِلرُّحْمَانِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مسودا وهو وَهُوَ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ناثا أشهدوا خلقهم ستكتبوا شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علمهم لا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إنني براء مما تَعْبُدُونَ إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كَلِمَةً بَاقِيَةً في عقبه لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُهَا هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الْحَقُّ ورسول مبين وَلَمَّا جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون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 الآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئسا القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع الصماء وتهدي العمي وما كان في ظلال مبين فإما نذهب بك فإنا منهم موت أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم من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 أَوْ يَوْمَ إِذْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا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 عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعيده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء أي قوم لا يؤمنون فاصفح <تصفيق> عنهم وقل سلام فسوف يعلمون